اسماء الله ا ل ح ق م ن رب 何<い> استبرق م ت ك ئ ي ن ف ي ه ا ع ل ى ا ب ل س ي للعلوم ا ل ث و ا ب وحسن